ل م و س أ ص ح النابلسي ب ا ر و أ ص ح ا ا ج ن ة أ للعلوم ا ل ف ا ئ ز و ن ل و أن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 الجبار المتكبر سبحان الله عما ن يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له ا ل أ س م ا ء الحسنى له يسبح له م اسماء في ا ل الله ت و ا أ ر ض و الحسنى ع ز ز ي ا ل